نسى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجه الله. هذا الدرس استكمالا للدرس السادس في تعريف البدع وبيان معناها. وقد مضى في الدرس السابق الكلام على تعريف البدعة. في اللغة وفي الاصطلاح وبدأنا في شرح تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله في قوله في تعريف البدعة طريقةٌ في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وقد مضى من بيان معنى هذا التعريف أن من الناس من يُحْدِث في دين الله ما ليس منه ومعنى العبادة لله عز وجل من معناها الإخلاص لله عز وجل في عبادته ومن معناها أيضا اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فمعلومٌ أن خاصية التشريع منها أن الله عز وجل هو الذي خلق وهو سبحانه وتعالى هو الذي يأمر وينهى ألا له الخلق والأمر ومن طبيعة صحة العبادة وصحة المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام وعلى ذلك تترتب النجاح أن يعبد الإنسان ربه بما شرع مخلصا لله الدين كما قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا فعد العلماء ان فعد العلماء شرطين للعبادة لا يقبلهما لا يقبله الله عز وجل الا بهما الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل وضده الشرك ويضاده في نفس العمل الرياء أما الشرك فيحبط العمل من أصله والعياذ بالله فالشرك الأكبر يحبط العمل بالكلية فليس للمشركين عند الله عهد ولا ميثاق وأمرهم أيضا لا يستقيم على طاعة ولا على عباده ولا على توحيد الله عز وجل ومتابعة رسله عليهم الصلاة والسلام وأما إذا ورد الرياء للعمل بخصوصه فإنه أيضًا يبطله إذا داخله من أصله كما ذكر العلماء فإذن الشرط الأول هو الإخلاص والشرط الثاني هو المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام وشرط المتابعة معناه أن تتعبد الله عز وجل بما قصده منك وبما أمرك به وأن تلتزم الطريق النجاه الذي حدده لك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حد طرقا كثيرة ثم ذكر تفسيرا لقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فالطرق التي يمكن أن يحدثها البشر كثيرة جدا لكنها كلها محكوم عليها بالبطلان والإحداث والابتداع والاهواء إلا طريق واحد هو الطريق الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومما مضى في الدرس الماضي أيضاً الإشارة إلى أن مقصود الشارع في تحديد طريق العبادة وطريق الاعتقاد الصحيح والمنهج الصحيح مقصود الشارع من ذلك أن لا يتلاعب الناس بالدين فيزيد فيه المنافقون والمبتدعة وأهل الأهواء والمحدثون ما ليس منه فإنهم إذا زادوا منهم ما ليس منه وأدخلوا فيه ما ليس منه اختلط الأمر على الناس فلا يدرون ما هو الدين الصحيح الذي شرعه الله في كتابه وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما هو الأمر الذي أحدثه الناس في هذا الدين ومن ثم ذكر الشاطبي هذا التعريف وهو طريقة في الدين أي أن من الناس على اختلاف نحلهم ومللهم يحدثون طرائق في الدين، يتَّخذونها طريقة قد أشرنا في الدرس الماضي إلى معنى الطريقة أنه المنهج والطريقة الذي يُحدِثونها لأنفسهم ثم يكون ذلك في الدين أي في أمر العقائد والأحكام ثم قصدهم بذلك مضاهات الشريعة أي مشاكلة الشريعة فالشريعة توصل إلى الله وهي طريق النجاة في الدنيا والآخرة تحفظ حقوق العباد وتحقق مصالحهم الدنيوية والأخروية وهم يزعمون أنهم يضعون طرائق من عندهم في الدين تحقق لهم تلك المقاصد بزعمهم فيضاهئون بها الشريعة ويجعلونها مساوية للشريعة بزعمهم في تحديد طريقة عبادتهم وفي تحديد طريق النجاة لهم وأبى الله عز وجل إلا أن يكون طريق النجاة طريقا واحدا ألا وهو الإسلام وأن يفهم الإسلام على ما بينه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أمور العقائد والأحكام وعلى هذا إذن لا بد من تحقق الشرطين السابقين وهي الإخلاص لله عز وجل وضده الشرك والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام وضدها الابتداع. اقرأ من حيث انتهينا في قوله وثم أوجه تضاهي بها البدعة الأمور الشرعية بسم الله الرحمن الرحيم وقال المصنف رحمه الله تعالى وثم أوجه تضاهي بها البدعة الأمور المشروعة فلو كانت لا تضاهي الأمور المشروعة لم تكن بدعة لأنها تصير من باب الأفعال العادية هو يؤكد على القيد الذي ذكره في التعريف وهو قوله تضاهي الشرعية فالطريقة التي في الدين وجه الإنكار فيها أنها طريقة في الدين فليس أحد هناك يشرع طريقة في الدين إلا الله عز وجل والرسول في ذلك مبلغ عليه الصلاة والسلام والأمر المحذور فيها أنها تضاهي أي تشابه الطرق الشرعية فيختلط الأمر على الناس لا يفرقون بين السنة والبدعة ولا بين ما يوصل إلى الله عز وجل وما يقطع الطريقة إليه وهنا ذكر أن هناك أوجه تضاهي بها البدعة الأمور الشرعية أما إذا كانت لا تضاهي الأمور الشرعية فعلى هذا لا ينطبق عليها التعريف فإذا أردت أن تميز شيئا هل هو بدعة أم لا فلا بد أن تطبق هذا التعريف الذي ذكره الإمام الشاطبي الأمر الأول أنه طريقة ومنهج الأمر الثاني أنه في الدين الأمر الثالث أن أصحابه يضاهون به الشرعية ثم قال هنا لأنها تصير من باب الأفعال العادية وهنا بحث سيذكره المصنف هل هل البدع في الأمور العبادية فقط والعقائد أو تدخل في الأمور العادية وسيضرب لهذا أمثلة كما سيأتي إينا. وأيضاً فإن صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهي بها السنة حتى يكون ملبسا بها على الغير أو تكون هي مما تلتبس عليه بالسنة إذ الإنسان لا يقصد الاستتباع بأمر لا يشابه المشروع لأنه إذاك لا يستجلب به في ذلك الابتداء نفعاً ولا يدفع به ضررا ولا يجيبه غيره إليه ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمورٍ تخيل التشريع ولو بدعوى الاقتداء بفلان المعروف منصبه في أهل الخير فأنت ترى العرب الجاهلية في تغيير ملة إبراهيم عليه السلام كيف تأولوا فيما أحدثوه احتجاجا منهم كقولهم في أصل الإشراك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وك ترك الحمس الوقوف بعرفة لقولهم لا نخرج من الحرم اعتدادا بحرمته يقصد بالحمص هنا قريش إن قريش كانت تتعبد بعبادات وذكر مثالا هنا أنهم ما كانوا يخرجون من الحرم وما كانوا يقفون بعرفة وإنما كانوا يقفون بالمزدلفة ولا يخرجون من الحرم ويخالفون بذلك سائر الناس سائر المشركين بذلك الزمان ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه إين نعم وطواف من طاف منهم بالبيت عريانا قائلين لا نطوف بثياب عصين الله فيها وما أشبه ذلك مما وجهوه ليصيروه بالتوجيه كالمشروع فما ظنك بمن عدى وعد عد نفسه من خواص أهل الملة فهم أحرى بذلك وهم المخطئون وظنهم الإصابة وإذا تبين هذا ظهر أن مضاهات الأمور المشروعة ضرورية الأخذ في أجزاء الحد لاحظ هنا تأكيدا لمنهج الشاطبي في هذا الكتاب فإنه إذا تحدث عن البدعة تحدث عنها بصورة شاملة فيدخل في البدع الأمور الشركية يدخل في البدع ما أحدثه المشركون من الشرك الأكبر في عباداتهم ويذكر أيضاً ما يدخل في البدع فيما أدخله أدخلته الفرق الضالة كما سبق الإشارة إلى ذلك في الدرس الماضي ويدخل فيها أيضاً البدع الجزئية وهذا المعنى الشامل يحتاج إليه الداعية وطالب العلم للتعرف عليه لأنه لا يمكن أن يتحقق الإصلاح المنشود إلا عن طريق إصلاح العقائد فأنتم ترى ترون الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم على القوم في زمانه وجدهم يشركون بالله وشركهم هو رأس البدع ويزعمون في هذه البدع التي يبتدعونها أنها توصلهم إلى الله، فهم يقولون هنا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، أي لا نتخذ تلك العبادة التي كما هو كما هو معلوم تنافد التوحيد، ويعبدون غير الله، ويدعون غير الله، وينذرون لغير الله. يزعمون أنهم لا يصنعون ذلك إلا ليتقربوا إلى الله وذكر أمثلةً جزئيةً أيضاً في شأنهم في الطواف بالبيت وفي الوقوف بمزدلفة وعدم الوقوف بعرفة ثم قال فأنت ترى العرب الجاهلية وقصد أن ينبه القارئ بقوله فأنت ترى فإن هذا خطاب لك أراد أن يذكر هذا الدليل الواقعي الواضح البين على أمرٍ مهم وهو أن ضلالات البشرية في الجملة ترجع إلى الإحداث والابتداع سواء فيما كان من عبادة الأصنام أو عبادة القبور أو عبادة الملائكة أو التحاكم للكهان أو التحاكم إلى غير ذلك من الطواغيت من دون الله أو إحداث المذاهب المنحرفة كالمذاهب الفكرية المعاصرة أو تبديل معاني الإسلام التي أنزلت على اليهود والنصارى فإن الله أنزل عليهم الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وجعل أنبياءهم يدعون للتوحيد ويقومون به فأنت إذا تأملت فيهم كيف بدلوا دينهم بدلوه وهؤلاء يزعمون جميعا أنهم إنما قصدوا في ذلك اتباع المشروع فيما يزعمونه واتباع الصلاح فيما يريدونه فإذا سألت مثلا كثير من فرق النصارى واليهود وطوائف أخرى من الأديان الأخرى لقالوا إنما أردنا بذلك أن نتوجه إلى الله معبودنا سواء علموا أنه هو الله الواحد أو أشركوا معه غيره فهم كما ذكر المصنف هنا أن الإنسان بطبيعته كما قال إذا الإنسان لا لا يقصد الاستتباع بأمر لا يشابه المشروع وإنما يلبس على نفسه بأنه يتبع المشروع بزعمه وكيف إذا كان الأمر فيما يتعلق بتبديل الأديان أو تبديل المفاهيم في داخل هذه الأمة أيضا تبديل الأديان عند اليهود والنصارى والأديان الأخرى المبدلة إنهم يزعمون أنهم لما بدلوا دينهم اتبعوا الرهبان والأحبارة وهم بذلك أعرف ويقصدون بذلك الاستتباع للرهبان والأحبار أن يلجوا من أقرب الطرق بزعمهم إلى الله عز وجل لكن هل نفعهم ذلك؟ وقد تركوا المحكمات البينات التي شرعها الله عز وجل من وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ونص على ذلك في كتبهم فكفروا بذلك فكانوا كفارا تاركين لملة الإسلام تاركين لدين الإسلام الذي عند أنبيائهم والذي هو عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لاحظوا أن هذا المعنى وهو الاستتباع والمتابعة على زعم أنهم ناجون أو أنهم يقصدون العبادة لله عز وجل هو نفس المعنى أيضاً الذي استدل به المصنف هنا في أن قريشا وهي تكفر بالله وتحارب النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم وتنحرف عن ملة إبراهيم في التوحيد والعبادة وتعرض عن الحجة البينة وهي القرآن المنزل بأفصح عبارة ثم لا تزال تحارب دين الله عز وجل فإنها مع كفرها بالله الكفر البين الذي يشبه كفر الأمم الأخرى من اليهود والنصارى وغيرهم ما ظنكم بهذا الكفر وهذا الفساد وهذه الضلالات أنها في أصلها عندهم يبنونها على ماذا؟ من يذكر الجواب؟ على أنهم إنما يتقربون بذلك إلى الله زلفا. ولذلك أجمع العلماء أن حاجة الناس إلى الأنبياء أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب لأنهم هم الذين يحددون الطريق فالإسلام هو دين البشرية لكن الإسلام الذي شرعه الله والإسلام الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا الذي بدله اليهود والنصارى في دينهم ولا الذي تزعمه قريش عندما كانت تزعم أنها تتبع ملة أبينا إبراهيم عليه السلام فإذا جئت في عبادة الأصنام فقلت لها كيف تزعمين أنك تتبعين إبراهيم وإبراهيم كسر الأصنام وهذا من أوضح الحجج على أن أهل الشرك أهل خصومة وجدل وتبديل لدين الله عز وجل وكذلك سائر أهل الضلالات إذا سألتهم عن ذلك أجابوا بحجّة أو بشبهة هي أوها وهي أشرر من فعلهم أيضاً فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف يشركون بالله ويضلون عن سبيل الله ويبررون شركهم وعباداتهم بزعمهم لما يزعمون من مثل هذه المقالات وإذا قلت لهم لماذا تغيرون من لة إبراهيم فَتَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ عُرَا قالوا تِلْكَ ثِيَابٌ عَصَيْنَا اللَّهَ فِيهَا فكَيْفَ نَطُوفُ فِيهَا ولاحظوا قولهم عصينا الله فيها اي لا نتعبد الله بثياب محرمه ولاحظوا كيف ربطوا أمر العبادة المنحرفة عندهم الضاله المبتدعه كيف ربطوها بقصد ايش التقرب إلى الى الله أي كيف نطوف بالبيت وعلينا ثياب محرمه لا لا نطوف بالبيت علينا ثياب عصينا الله فيها. ولذلك تأمل ما يقوله هنا المصنف ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور تخيل التشريع. يعني في ظاهرها كأنها مشروع. فإذا لم يجد دليل قال فعل ذلك أحد الصالحين. ولو ولو بدعوا الاقتداء بفلان المعروف منصبه في آل الخير. وكذلك صنع الكفار قريش قالوا نحن على ملة إبراهيم وكذلك صنع اليهود قالوا نحن على ملة إبراهيم وكذلك صنعت النصارى قالت نحن على ملة إبراهيم فحكم الله عز وجل بين هؤلاء الفرقاء الذين ابتدعوا في الدين ما لم يأذن الله به في التوحيد وفي أمور متعلقة بالعبادة وكذبوا على الرسل حكم الله بين هؤلاء الفرقاء في قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين والحاصل من كلام المصنف رحمه الله أن تتأمل أن حاجة الناس إلى الرسل والرسالات هي أعظم الحاجات وأنهم إذا ينحرفون ويضلون ويفترون على الله الكذب ويعرضون دعوات الرسل لا تظنون أنهم سيصنعون ذلك ويقولون نحن أهل الباطل ونحن ونحن أهل الشرك ونحن الذين نحارب التوحيد لن يقولوا ذلك بل سيقولون نحن أتباع الأنبياء نحن على ملة إبراهيم وسيزعمون أنهم إنما يتقربون بأفعالهم وضلالاتهم وانحرافاتهم إلى الله زلفا وسيزعمون أنهم إنما يحققون المصلحة في ذلك وهذا من أعظم الأمور التي تبين للناس حقيقة التوحيد والفيصل بين أهل الحق وأهل الباطل وأهل التوحيد وأهل الشرك وأهل السنة وأهل البدعة والقائمون بنصرة دين الله عز وجل وبما وبضدهم من أناس غير ذلك ولن يوضح هذا المعنى إلا إذا أدركت ما ذكره المصنف هنا رحمه الله عز وجل لأن كثيراً من الناس قد يستغرب ويقول فعلا هل هؤلاء الذين خذوا من الأمثلة المعاصرة الواضحة جدا هل هؤلاء الذين يتخبطون في الشرك عند القبور ينذرون تارة لغير الله ويذبحون تارة لغير الله ويدعون غير الله هؤلاء قصدهم التقرب إلى الله أفلا يصلح أن يكون هذا عذرا لهم ولأن كثيرا من الخلق لا يعرف الحجة في كشف الشبهة عن الدفاع عن التوحيد يقول عجبا أفعلا يكون ذلك شرك وإنما قصدوا التقرب إلى الله فيجيبك أهل العلم فيقولون إن دعواهم التقرب إلى الله بهذا العمل هو وحده جريمة أخرى تنضاف إلى جريمتهم الأولى إذ من الذي أذن لهم أن يتقربوا إلى الله بما يفعلون؟ من الذي أذن لهم؟ من الذي شرع لهم ذلك؟ هم الذين شرعوا لأنفسهم ذلك فكونهم يشرعون لأنفسهم أنهم يتقربون إلى الله عز وجل بهذه الضلالات هذا ليس عذراً هذه جريمة تنضاف إلى ترك عبادة الله وصرف العبادة لغير الله جريمة أخرى لا تصلح عذراً لكن لجهلهم بالتوحيد يزعمون أن ذلك عذب ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف فإذا سألتهم سؤالا آخر ألا يسمعكم الله عز وجل إذا تدعون فيقولون نعم يسمعنا ولكن هؤلاء نريد أن نتخذهم مصائبا عند الله وهذه نفسها ضلالة أيضا إذ إذا كنت تعتقد حقا أن الله هو الذي يسمعك ويجيب دعوتك ويكشف الضر عنك ويجلب النفع عنك فما حاجتك إلى الوساطة فيزعمون مرة أخرى بضلالة تستتبع الضلالة التي بعدها وهكذا البدع يتبع بعضها بعضا فيقولون إذا كانت لك حاجة عند الملك تطلبها منه مباشرة أو تتخذ لك واسطة كالوزير مثلا أو كالامير مثلا فالجواب عند الناس في أمور دنياهم لابد أن أتخذ وساطة عنده لأنه لإنني أحتاج إلى ذلك ولكن هذه أيضا ضلالات أخرى استتبعتها الضلالات التي قبلها إذ كيف تقيس الله بالمخلوقين الملك لا يسمعك وتحتاج فعلا إلى وساطة بينك وبينه إما أن تكتب له وإما أن تنقل حاجتك إلى أميره وإما أن تنقل حاجتك إلى وزيره فهو ينقلها إليه فهو لا يسمعك لكن من أين لك هذا القياس الفاسد فتقيس الله على البشر فتظن أن الله يحتاج وساطة كما يحتاج البشر فهي أيضاً ضلالة تستتبع الضلالات التي قبلها فهي ضلالات يأخذ بعضها بحجز بعض ولذلك ينبغي الانتباه لهذا المعنى فإن البشر بطبيعتهم هكذا بطبيعتهم في الجملة لا ينخلعون عن الرغبة في التعلق بالآخرة وفي التعبد لله هكذا في جملة البشر طبيعتهم هكذا فطرة فطرهم الله عليه لكنهم يضلون فيشركون بالله عز وجل في العبادة ويضلون مرة أخرى فيتصورون الآخرة على غير حقيقتها وإلا لو سألت الآن أكثر الأمم لوجدتهم يعتقدون في الآخرة اعتقادات شتى ويعلمون أن هناك آخرة على اختلاف في اعتقاداتهم ولذلك أرسل الله الرسل ليبينوا للناس الاعتقاد الحق في الآخرة وليبينوا لهم مرة أخرى ومع ذلك وقبل ذلك كيف يعبد الله عز وجل بما شرع في التوحيد وفي العبادة وكونهم يقصدون التعبد إلى الله هذا لا يعذرهم لأن هذه فطرة يعني هذا أمر لما تعمله ليس ميزة تخص أمة عن أمة هذه فطرة موجودة في جميع الأمة وهكذا فطرهم الله عز وجل عليه فطرة الله وخلق الله عباده الحنفاء فاشتالتهم الشياطين هذه خلقة جبلة موجودة في الخلق فإذا انحرفوا عنها وترك ووقعوا في الشرك والابتداع والضلالات فإنهم مؤاخذون على ذلك ضالون وإن اعتذروا بما هو في أصل فطرتهم أنهم يريدون ويقصدون التعبد إلى الله ولذلك الناس في أشد الحاجة إلى الحق الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم محاربة للشرك ومحاربة للابتداء وقياما بالمعنى الحق للإسلام والتوحيد والإيمان كما شرعه الله لا كما يتلبس به أهل الأهواء والضلالات وغيرهم وتأمل هذه الأمثلة مرة أخرى بعد ذلك في المراجعة بالدرس حتى يتضح لكم هذا المعنى وأشار المصنف هنا وربطه بما كان عند أهل الجاهلية حتى لا يظن الناس أن المشركين إذا أشركوا أو الكفار إذا كفروا في الأمم الماضية أنهم انصرفوا عن قصد التعبد مطلقة وهم أشبه مثلا بالملاحدة لا فإنهم يقصدون إلى التعبد لكن ظلوا عن طريقه واتخذوا ضلالاتهم سبباً في رد الحق ومحاربة الرسل عليه الصلاة والسلام طيب اقرأ بارك الله فيه وقوله يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى هو تمام معنى البدعة إذ المقصود بتشريعها وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع للعبادة والترغيب في ذلك، لأن الله تعالى يقول نعم إذ هو المقصود بتشريعها، وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع للعبادة والترغيب في ذلك، لأن الله تعالى يقول وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون. فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى ولم يتبين له أن وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود كاف, كاف فرأى من نفسه أنه لا بد لما أطلق الأمر فيه من قوانين منضبطة وأحوال مرتبطة مع ما يداخل النفوس من حب الظهور أو عدم مظنته فدخلت في هذا الضبط شائبة البدعة ولاحظوا هذا المعنى أيضا أنه أشار إلى أن المبتدع الذين يحددون طرائق في الدين لم ينزل الله بهم سلطان أنهم أرادوا بذلك أن لا يقتفو بما شرعه الله وهذا هو أصل الضلال. إذا أن الإنسان إذا اعتقد في نفسه أن ما شرعه الله ليس بكافر ما ظنه بالله حينئذ كيف يض... كيف يكون ظنه بالله ظنا صحيحا أو فاسدا إذا كان الله عز وجل الذي خلقك وخلق لك السماوات وخلق الأرض الرضين ومكنك في هذا الوجود وأمرك بعبادته وأرسل لك الرسل لهذا الأمر يشرع لك شرائع وأنت تظن في نفسك أن ذلك ليس بكافٍ فتبدأ إما أن تأخذ غيرها وإما أن تبدل فيها ولذلك قال هنا فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى ولم يتبين له أن ما وضعه الشارع فيه أي في طريق العبادة لله من القوانين والحدود كافٍ ولذلك يأتون أقوام فينصرفون عن الشريعة ويجعلون لأنفسهم القوانين الوضعية فإذا سألتهم أليست الشريعة بكافية؟ أليست الشريعة هي العدل والحق والهدى والنور والبركة؟ أليست هي حكم الله؟ ألم يشرحها العليم الحكيم الذي يعلم كل شيء؟ ثم تسألهم مرة أخرى فتقول أأنتم أعلموا أم الله؟ يعرضون عن هذا الجواب كله ثم يذهبون بعد ذلك يبحثون لهم عن شرائع أخرى غير ما شرعه الله فهذا هو أصل الضلالة في البشرية سواء كان ذلك في التوحيد أو في الأحكام ثم قال هنا فرأى من نفسه أنه لا بد لما أطلق الأمر فيه من قوانين منضبطة وأحوال مرتبطة مع ما يداخل النفوس من حب الظهور أو عدم مظنته فالمبتدع إما أن يشرع مذهب من المذاهب مثلا المنحرفة وأنتم تعلمون أن هناك من سعى وراء مذهب الباطنية مثلا وأن هناك من سعى وراء مذاهب كثيرة وسيمة هذا العصر بطبيعته هو إحداث للمذاهب المنحرفة وسيأتي لهذه المسألة تفصيل عند الإمام الشاطبي أيضا فطبيعة أهل التبديل طبيعة أهل التبديل أنهم يشرعون لأنفسهم إذ لا يرجعون إلى كتاب منقول إلى لا يرجعون إلى القرآن وهو الوحي ولا إلى السنة فيشرعون لأنفسهم فشابههم المبتدع في داخل هذه الأمة أنه يأتي فيشرع في أمور كثيرة من عباداته وعقائده شرائع لم يأذن بها الله ومن هنا تظهر خطورة البدعة لما ذكره المصنف أنه يكون بذلك مستدركا على الشرع يعني كأنه يظن أن في الشرع نقصا وأنه يستدرك بذلك على الشرع فيأتي ببدعته ويأتي بضلالته فيضيفها إلى الشريعة هنا وأيضا فإن النفوس قد تمل وتسأم من الدوام على العبادات المرتبة فإذا جدد لها أمر لا تعهد حصل لها نشاط آخر لا يكون لها مع البقاء على الأمر الأول ولذلك قالوا لكل جديد لذه بحكم هذا المعنى كمن قال كما تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما حدث لهم من الفتور هذه المقولة تنسب إلى عمر بن عبد العزيز ولم تثبت عنه بطريقة صحيح وعلى آية حال المصنف هنا يشير إلى أن النفوس قد تمل وتسأم من الدوام على العبادات المرتبة فإذا جدد لها أمر لا تعهد حصل لها نشاط آخر لكن أي نفوس هذه هل هي النفوس التي اهتدت بالكتاب والسنة؟ لما تشرع الصلاة المعلومة فيؤمن بها المسلم ويصليها بخشوع وبتحقيق أركانها وشروطها ووجباتها وسننها ماذا يحتاج لكي يجدد له فيها حتى ينشط فالمؤمن الحق المهتدي بالكتاب والسنة لا يحتاج إلى تجديد في مثل هذه الأمور لأن هذه الأمور أصلا لا تحتاج إلى تجديد اضرب لكم مثل الآن مثلا الصدق ممدوح هل النفوس تحتاج لكي لا تمل ولا تسام أن نغير لها مفهوم الصدق والكذب حرام وكذلك في تطبيق الحدود مثلا وكذلك في اقامه الصلوات وكذلك في أداء الزكاة وكذلك في طرائق المعاملات المعلومة هل هذه الأمور تحتاج إلى تجديد حتى الناس لا يملوا من ذلك؟ هذه أمور مرتبطة بأصل فطرتهم وشُرعت على وجه من الوجوه يحقق هذا المقصد الشرعي كما هو معروف في العبادات وفي غير ذلك من مسائل الدين فلا يحتاج الأمر إلى تجديد ولو فتحنا هذا الباب فأننا قلنا لكل إنسان أن يأتي ويزيد في الدين ما ليس منه لما بقي للدين أصل وقوله هنا فإن النفوس قد تمل وتسأل من الدوام على العبادات المرتبة إنما يكون ذلك في النفوس التي لا تهتدي بهذه الشريعة أما الذي يهتدي بهذه الشريعة فإذا دخل في الصلاة خرج من بيته بالآداب المشروعة ثم صلى فإنه يجد الخشوع ويجد العبادة فهذه الصلاة المشروعة بترتيبها وركوعها فلا زيادة فيها ولا نقص فلا نحتاج أن نجدد له في هذا الأمر حتى تنشط نفسه وإنما هي هذه العبادة على هذه الصورة يحقق فيها الإخلاص ويحقق فيها المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام فيتحقق له الإيمان والطمانينة والسكينة ويجد حينئذ مع الطمانينة والسكينة النشاط ألا بذكر الله تطمئن القلوب لكن الذين فرغت قلوبهم من العقيدة الصافية ومن العلم الصحيح ومن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام والالتزام بالكتاب والسنة نعم يحتاجون ل... بزعمهم إلى أمور إن تنشطهم في العبادة فتارةً تنقلب العبادة إلى رقص حتى يت... حتى ينشطوا بزعمهم وتارةً تنقلب العبادة إلى وجد وذهول حتى ينشطوا بزعمهم وتارةً كما سيسير المصنف يأتي عليه وقت فيترك العبادات بالكلية يسمونهم من طرق وحدة الوجود وغيرها الذين يسقطون عن أنفسهم التكاليف وبزعمهم وهل يقال أن ذلك نشاطاً وتجديدا؟ لكنها أوهام يتوهمون مثل هذا الوهم ولا يتوهمه إلا من بعد عن العلم الصحيح وأما أن لكل جديد لذة فهذا ممكن أن يقال في الأمور المادية الإنسان إذا لبس له ثوباً جديداً يشعر أنه أو ركب له سيارة جديدة أو بنى له بيتاً جديداً يشعر بنوع من اللذة والراحة لكن في الأمور الفطرية كالصدق كت... وجو... آه... أن الصدق محمود وأن الكذب مذموم وأن الصلاة واجبة وأن الخمر حرام وهكذا في سائر الأمور المعلومة من الدين ما ما هو الجديد الذي تتصوره حتى تبدو لك اللذة فيه هل هو تغيير الدين هل الابتداع في الدين هو ما أراده أهل البدع في الإحداث في الدين بزعمهم وسبب ذلك يرجع إلى أنهم لا يستسلمون لأمل الشر ولذلك كما قال الطحوي في عقيدة المسلمين قال إن الإسلام لا يثبت إلا على قدم الاستسلام الذين يستسلمون لله عز وجل يعلمون أن هذا هو الحق والهدى الذي أمر الله عز وجل به فيطيعون الله عز وجل سبحانه وتعالى ويتابعون نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم أما الأمور النفسية هذه فلا عبرة لها بالتكليف لا عبرة بها بالتكليف. بل الإنسان الذي يمل من الطرق الشرعية هذا ينبغي أن يفتش نفسه الذي يمل من الطرق الشرعية التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا لابد أن يفتش نفسه فإن في إيمانه خللًا لأن الله عز وجل قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا تمرايد في انفسهم محرجا مما قضيت ويسلم تسليما اي نعم وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه فيوشك قائل ان يقول ما هم بمتبعي فيتتبعوني وقد قراتك القران فلا يتتبعني قد قرأت القرآن وقد قرات القران وقد قرات القران, قرأت القرآن فلا يتتبعني حتى ابتدي لهم غيره فأيّاكم ومبتودع فلا يتبعني فلا يتبعني حتى أبتدي عليهم غيره فأيّاكم ومبتودع فإن مبتودع ظلاله أي نعم هذا الكلام يصلح مثلاً للذين لا يرجعون إلى شريعة لا يرجعون إلى الحق لا يرجعون إلى القرآن والسنة أنهم يتسابقون في استحداث المذاهب في استحداث النظريات كما هو شأن مثلاً فرويد لما جاء بنظريات في الجنس وفي غيرها، وكلما جاء ماركس بنظريته الشيوعية، ولما جاء فلان يتسابقون، وممكن كل واحد يسبق الثاني حتى يصبح إماما عند قومه، لأن المسألة صناعة بشرية، كل منهم يصنع منهجا يزعم أنه يحقق المصلحة للناس، طرائق قيادة، لكن الذين يتبعون الشريعة، الذين يرجعون إلى الكتاب والسنة. الذين يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلح لهم مثل هذا القول لا يصلح لهم مثل هذا أن يأتي فيترك الجادة البينة الواضحة التي شرعها الله ورسوله فيأتي فيحدث في الدين ما ليس منه حتى يتبعه الناس فقط هذه مصيبة هي التي جعلت كثرة الفرق في داخل هذه الأمة يأتي كل فرق وطائفة فتضيف في الدين ما ليس منه طريقةٌ في الدين مبتدعة تضاهي الشرعية ثم يزعمون بها أنها الحق ولذلك تجددت في الأمة بدعٌ وظلالات من قرون طويلة بعد أن ذهبت القرون قرون الصفاء والقرون الأولى المفضلة بدأ الناس يحدثون في الدين ما ليس منه ولذلك حق على أهل الإسلام وأهل العلم وأهل الهدى كما صنع الإمام الشاطبي وغيره من أهل العلم أن يكشف هذه البدع والضلالات ويبين الدين الفطري الحنفية السمحة للناس بصورة واضحة بينة بحيث إذا اتضحت انكشف ما وراء ذلك من الزيغ ومن الضلالات ومن الإحداث في الدين هنا وقد تبين بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات فكل مخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية كالكالمغارمي الملزمة على الأموال وغيرها نسبة مقصوصة وقدر مخصوص مما يشبه فرض الزكوات ولم يكن إليها ضرورة وكذلك اتخاذ المناخيل وغسل اليد بالأشنان وما أشبه ذلك من الأمور التي لم تكن قبل فإنها لا تسمى بدعا على إحدى الطريقتين. واما الحد على البرك الله معاذ السابق رواه الإمام الدارمي في المقدمة من سننه باب تغير الزمان وما يحدث فيه وأخرجه ابن وضاح في البدع ايضا وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم هنا ذكر أنه أراد أن يذكر لكم التعريف السابق فيما يتعلق بجريان البدع في العبادات وأنتم تعلمون أنه كما سبق في الدرس الماضي أنه ذكر تعريفين التعريف الأول تدخل بها البدع في العبادات والثاني خاص بالعادات فذكر هنا فقال فكل مخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية أي خرج عن التعريف بالاصطلاح الأول ودخل في التعريف البدع بالاصطلاح الثاني ضرب مثالا بقولك المغارم الملزمة على الأموال وغيرها على نسبة مخصوصة وقدر مخصوص مما يشبه فرض الزكوات ولم يكن إليها ضرورة المصنف رأيه في هذه المسألة كما يأتي أن للإمام أن يفرض على المسلمين إذا لم يكن في بيت المال شيء لسد الثغور ورد العدو عنهم ولا يجوز ذلك عند المصنف إلا في حالةٍ وهي وحالة الضرورة بحيث لا يبقى في بيت مال المسلمين ما يسد ذلك فإذا لم يكن هناك ضرورة فلا يجوز للإمام أن يفرض عليهم بل هو إن صنع ذلك معصيةٌ وظلم منه فصورة المسألة هنا حتى تعرفون ارتباطها بالتعريف لو أن في بيت مال المسلمين ما يكفيهم وليس هناك ضرورة للأخذ من أموال المسلمين لسد الثغور واضح هذا الآن أنه إنما يؤخذ من أموالهم لسد الثغور والجهاد في سبيل الله ورد الكفار عنهم إذا أخذ من غير ضرورة وفشى في الناس بحيث أنه يأخذ من أموالهم بغير ضرورة يأخذ من أموالهم أشياء يفرضها عليهم بمقدرات معينة فهنا أمران. الأمر الأول أنه فرض، وهذا في حكم الواجب. جعله فرضا وواجبا. والأمر الثاني جعله مقدّرا. جعله مقدّرا عليهم بمال معين مقدر. أيشبه هذا الزكوات أو لا؟ فهو أشبه الزكوات في أمرين. أشبه الزكاة التي فرضها الله في أمرين. الأمر الأول أنه جعله فرضا. والأمر الثاني أنه جعله مقدرة وهنا ضاها الشرعية وشابها الزكاة فكان بدعة ويلحق بتعريف البدع الذي ذكره في العادات كما سبق وهذا يرجع إلى أصل ذكره المصنف هنا وهو أنه إذا لم يكن ثم ضرورة إذا لم يكن ثمة ضرورة على مختاره المصنف، فإنه إن صنع ذلك كان فعله ابتداع في الدين، لأنه أشبه الزكاة فرضا وتقديرا، قد لا يشبه الزكاة من كل وجه، لكنه أشبهها في وجهين: الوجه الأول كونه فرضا لازما، والوجه الثاني كونه مقدرا وهذا كافٍ في إثبات الابتداع في مثل هذا وقوله هنا أن يأخذ من أموالهم ما يسد الثغور ويرد العدوان عنهم لأن ذلك واجب من واجباته فيقوم بذلك والمسلمون من ورائه وحتى إن احتاج لأموالهم في مثل هذا فله ذلك ولاحظوا الأمر هنا أنه متعلق بالضرورة لأن حماية بلادهم وثغورهم واجب ويحقق مصلحتهم فالمصلحة في إنفاق الأموال على رأي على الأمر الذي اختاره المصنف هنا أنها تتعلق بثلاثة مراتب. المرتبة الأولى المصالح المرتبة الأولى الضرورية والمرتبة الثاني الحاجية والمرتبة الثالثة التحسينية فترتب أموال المسلمين بمقتضى الشريعة الإسلامية على هذه الثلاثة المراتب الضلورية وهي كل ما يتعلق بضروراتهم، ومنها سد الثغور ورد العدوان عنهم ومنها ما يتعلق بأمر الدين وما يتعلق بأمر الأمور الضلورية ثم تنفق في المرتبة الثانية إن زاد منها على الأمور الحاجية ثم إن كان ثم لا يقع ضرر ينفق منها على الأمور التحسينية فهذا هو الأصل في ترتيب الإنفاق سواء لك أنت أيها المكلف في ذات نفسك يعني أنت الآن في ذات نفسك إنما تنفق أموالك بهذا الترتيب الأمور الضرورية ثم الحاجية ثم التحسينية أي نعم. وأما الحد على الطريقة الأخرى فقد تبين معناه إلا قوله يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية ومعناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته لأن البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات فإن تعلقت بالعبادات فإنما أراد بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما يكون في زعمه ليفوز بأتم المراتب في الآخرة في ظنه وإن تعلقت بالعاذات فكذلك لأنه إنما وضعها لتأتي أمور الدنيا على تمام المصلحة فيها فمن يجعل المناخلة لاحظ الآن أنه أشار إلى وقوع البدع في العبادات كما سبق وهي تقع في التوحيد وفيما يتبعه من العبادات كما سبق في الأمثلة الماضية السابقة ثم تتعلق أيضا بالعاديات ويقصد بها العلماء المعاملات فمثلا لو أن إنسان ترك الحدود الشرعية انصرف عن العقود المشروعه، ثم وضع بدل الحدود عقوبات أخرى لم يشرحها الله ثم وضع بعد ذلك في أمور المعاملات عقوداً فاسدة باطلة لم يشرحها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم جعل في جوانب كثيرة من حياة الناس يحكمها القانون ولا تحكمها الشريعة هذا ما أشار المصنف هنا بقوله وإن تعلقت بالعادات لأن الأمور الشرعية تنقسم إلى أمور أصلها التوحيد الشريعة أصلها التوحيد ثم بعد ذلك تأتي الأحكام تنقسم إلى قسمين أحكام العبادات وهي معلومة والأحكام الأخرى ما يسمى بأحكام المعاملات وتسمى أيضاً العاديات ولأن العاديات لا يظهر فيها معنى التعبد كظهوره في العبادات فأشهر المصنف إلى أن أمور العبادات تجري في البدع على ما ذكر في التعريف السابق. ثم ذكر في الأمور العادية الأمور العاديات وهي المعاملات وما شابهها لو أن إنسانا شرع بدل الحدود الشرعية عقوبات. قال مثلا بدل الزاني نحن ما نرجمه إذا كان متصلا أو نجلده نعاقبه بالسجن مثلا. وشرع مثلا في أمور العقود الفاسدة صحها, صحها عقود الربا مثلا فهذان مثالان المثال الأول أنه جعل بدل الحد المشروع مالا عفوا جعل بدل الحد المشروع سجنا أو عقوبة مالية وجعل بدل العقد الباطل الفاسد جعله صحيحا معتبرا فجعل التجارة مثلاً في الخمر في الشريعة باطلة والعقد باطل فاسد فجعلها صحيحة جعل العقد صحيحاً في ذلك وكذلك في الربا وسائر العقود الفاسدة هذا ما قصد به المصنفنا في العادات ويسمى العاديات وتسمى المعاملات الأمور المالية العبادية والفرق بين العبادية العبادات أن العبادات تحتاج إيلانية ولا يجري فيها القياس في الجملة أعني هذا ضابط من الضابط الذي ذكر آل العلم الأمور العبادية كالصلاة وغيره من العبادات هذه لا يجري فيها القياس في الأغلب وتحتاج إلى النية لكن أنت إذا عقدت عقد مثلاً مالي تحتاج إلى نية هل يقال مثلاً أن من شروط هذا العقد أنت الآن تقول من شروط الصلاة من شروط الصلاة النية لكن لا تقول من شروط عقد من العقود النية فهناك أظهر فيها معنى التعبد بل أغلب فيها معنى التعبد ولذلك يضاد فيها القياس لا يجري فيها في الأغلب الأمور العادية مثل المسائل الحدود مثلا إذا قمت الحد على فلان ما تحتاج إلى نية. وكذلك إذا عقدت عقدا لا تحتاج إلى نية كنية الصلاة فالأمور العادية والمعاملات والحدود هذه لا تحتاج إلى نية لكن فيها معنى التعبد من حيث أنه يجب أن تأخذها من أين؟ من الشريعة وتصدق فيها حكم الشرع وتؤمن به ولا تعترض على حكمته وتسلم به ولا تبدله ولا تغيره وأن تتحاكم إليه هذا كله في معنى العبادة واضح هذا؟ فإذا جاء الإنسان ونقض هذا الأمر من أصله فشرع شريعة في هذه المسألة لم يشرحها الله عز وجل وجعل ذلك طبعا راجعوا هناك التعريف طريقه في الدين طريقه ومنهج تختلف بين تعريف العبادات تعريف البدعه جريانا في العبادات والبدعه جريانا في المعاملات هذه العباره ثابته في التعريفين او لا ها طريقه في الدين ثابته في التعريفين ومخترعه ثابته في التعريفين فان تصحيح عقد الربا مخترع لا اصل له بالشريعه وكذلك ابدال بدل حد الزنا أو الخمر إبداله مالاً أو سجناً مخترع أيضاً لا أصل له في الشرق فالتعريف الأول راجع التعريف الآن قوله هنا طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية هذا مشترك بين الأمرين مشترك بين تعريف جريان البدع في العبادات وفي العاديات فإذا كان ظهور البدع في هذا الأمر على هذا النحو من الوضوح لأن جريانها في العاديات لا تجري البدع في العاديات كما تجري في العبادات مطلقة فلا بد من من البابيني لا بد في البابين من فرق لكن إذا ظهرت في العاديات بهذا الظهور البين كما هو في الأمثلة السابقة فلا شك أن واضع التشريع على ذلك الحال أراد أن يضاهي الشرعية أراد أن يضاهي الشرعية وهو التشريع من دون الله إذا وصل به الحد أن يجعل هذا أصلاً وطريقةً وملزماً وقضاءً وأن يجعله كتابةً وأن يجعل في ذلك مرجعاً وقضاءاً وتحاكماً فلا شك أنه جعل ذلك تشريعاً من دون الله وهذا دخلت فيه البدعة بلا ريب ثم ينظر فيه هل دخلت فيه البدعة؟ التي تلحق بالشرك وحكمه كناقض من نواقض الإسلام أو أن يكون دون ذلك لكن بيقين دخلت فيه البدعة لأنه طريق جعله طريقة وجعله منهج ورد أمور الناس إليه وجعله قضاء وجعله حكماً وشريعةً فحينئذ تجري البدع في العاديات إذا كان الأمر اتضح على هذا النحو ثم بعد ذلك البدع تنقسم إلى قسمين كما سبق منها البدع المكفرة ومنها ما هو دون ذلك وسيأتي أيضا إشارة للمصنف عندما يتحدث عن التشريع الفرق بين التشريع المطلق وهو وضع الشرائع دون مراجعة ودون الرجوع إلى الشرع مطلقة أو التشريع الذي يقع في الهوى كما هو تشريع البدع يزعمون أن لآرائهم وبدعهم أصولا في الشريعة وهو وهو ليس عندهم إلا أحاديثة متو... واهية أو أحاديثة موضوعة اقرأ بارك الله بك فمن يجعل المناخل في قسم البدع فظاهر أن التمتع عنده بلذة الدقيق المنخول أتم منه بغير المنفول وكذلك البناءات المشيدة المحتفلة التمتع بها أبلغ منه بالحشوش والخراب ومثله المصادرات في الأموال بالنسبة إلى أولي الأمر وقد أباحت الشريعة التوسع في التصرفات فيعد المبتدع هذا من ذلك وقد ظهر معنى البدعة وما هي في الشرع والحمد لله فإذا الآن ظهور معنى البدعة أنها منهج وطريقة هذا واحد معناها الاستمرار فأن تجعل أمرا يرد الناس إليه الطائفة تجمع أتباعها عليه المحدث لهذه البدعة في العبادات أو في العاديات يجمع الناس أو يحوش كثيرا من الخلق إليها، فإذن أصبحت طريقة ومنهجا في الناس كثروا أو قل ففيها معنى الاجتماع عليها وفيها معنى الاستمرار. ثم الأمر الثاني أنها مخترعة لا أصل لها لا أصل لها في الشريعة وإذا زعم أن عنده حديث واهن مثلا أو موضوع يظنه صحيح هذا أيضاً لا أصل له من الذي يحدد أن لها أصل أو لا العلماء والعارفون بالسنة وإلا هؤلاء عباد الأصنام يقولون أن لفعلهم أصلاً أليس كذلك يزعمون أن لفعلهم أصلاً وهو ملة إبراهيم لكن أن للعقلاء العلماء أن يقبلوا أقوالهم فليس لكل أحد أن يحدد أن, هذا أن قوله وابتداعه له أصل فننظر في أصله فإن قاله له أصل معتبر مبني على دليل صحيح فلق نعم ونعمة عين وحينئذ هذا الأمر من الشريعة وإن لم يكن له أصل معتبر ودليل صحيح فإنه حينئذ ابتداع في الدين ثم الابتداع يدخل في الأمور العبادية كما وضح الإمام الشاطبي رحمه الله في التعريف الأول وعليكم بمراجعة التعريفين والمقارنة بينهما ويدخل أيضاً في الأمور العادية إلى التضحى بحيث أنه يظهر فيه معنى الاختراع يظهر فيه معنى الاختراع ويظهر فيه معنى المضهار الشريعة فإنه يلحق أيضاً بتعريف البدع والله أعلم كم بقي من الوقت هذا السائل يقول من عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل. فهل فعل الزنا من حيث أنه فعل وليس فاعل كفر؟ أي بمعنى آخر هل الزنا مثلا المخالف باعتباره مخالف لأمر الدين هل هو كفر؟ أما الفاعل فهو على كبيرة ما لم يعتقد التحليل هذا السؤال المكتوب عليه ملاحظة وهي أن صاحبه ذكر أن الزنا سمي كفرا في الشريعة ولم يسمى الزنا كفرا في الشريعة وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزل الزان حين يزني وهو مؤمن فأخذ العلماء من ذلك أنه ليس المقصود هو رفع الإيمان بالكلية وإثبات الكفر واستدلوا بأن الحدود تقع على الزنات وعلى العصاة من السراق والقتلة وغيرهم لأن ذلك لا يخرجهم من الإسلام والمقصود بالحد تطهيرهم من ذلك ولو كانوا كفارا ما طهرتهم الحدود فهم لهم حكم الإسلام أما القاعدة التي ذكرها وهي الفرق بين القول والقائل والفعل والفاعد وهي موضع السؤال فمثاله الذي ذكره غير صحيح على ذلك لكن لعله يريد أن يسأل أن الإنسان قد يأتي بفعل هو شرك أو كفر فإذا أتى بذلك هل يقتضي ذلك تكفيره؟ أم لابد من نظر آخر؟ الذي ذكره أهل العلم أن هذه مسألتين وليست مسألة واحدة وهذا مما ينبغي أن يتنبه له طلاب العلم إذا أتى فعلا شركيا من الشرك الأكبر أو كفر فإننا نقول أنه أتى الكفر والشرك ونكون بذلك صادقين فعله شرك وكفر فإذا مثلا وقع في ناقض من النواقض فإنه لابد من التحذير من هذا العمل فنقول أنه كفر وشرك أما بالنظر إليه هو فننظر فيه فإن كان هناك مانع لأن العلماء قالوا أن ترتيب حكم الكفر لابد من شروط لحقق شروط وتحقق وانتفاء موانع فإن كان قاله وهو في حالة إغماء المجنون مثلاً غير مكلف وكذلك الذي قاله أو فعله وهو لا يميز بين الأمور فإنه أيضاً لا ينطبق عليه الحكم وكذلك إذا كان مكرها فإن الشروط والموانع التي ذكر العلماء هنا نظروا فيها باعتبار التفريق بين أمرين فالأمر الأول أن فعله كفر وشرك والعلماء يبينون ذلك لماذا حتى يحذر الناس من هذا الفعل فلا يأتوا مثله أما بالنسبة لخصوصه فننظر فإن كان معذوراً عذرناه وإن لم يكن معذوراً لم نعذره والذي يعذره أو لا يعذره من هو؟ الشارع الذي يعذره أو لا يعذره حكم الشرع وغلط في هذا الناس الغلطة في هذه المسألة فريقان فريق يأتي لممارسات شركية كفرية فيقول هذه ليست بشرك ولا كفر ولذلك الآن عبادات القبور وما يترتب عليها من الشرك ومن الضلالات عند قوم كما سلف بيانه إما أن تكون قروبات أو تكون مجرد كباير دون الشرك وهذا الذي جعل العوام يعكفون على القبور لا يقومون عنها وكذلك الذين يعارضون شريعة الله وينتقدون حكمة الأمر ويشرعون من دون الله اعتبرت أفعالهم عند كثيرين ليست بكفر ولا بشرك وهذا يوهن من معنى الدين إذ ما هو التوحيد إذن إذا كانت عبادات القبور ليست شركا فما هو التوحيد وإذا كان الاعتراض على حكمة الشرع وتقديم القوانين الوضعية على الشريعة الإسلامية ليس شركا فما هو التوحيد إذن؟ ما هي العبادة إذن؟ فهذا وهن من معنى التوحيد عند الناس والصواب ما ذكره السلف أن كل من أتى كفراً أو شركا ينبغي التحذير من ذلك العمل على أنه كفر وشرك حتى ما يقربه أحد حتى كل إنسان سواء ليحذر منه أو السامع ما يقربه حذرا من الشرك وحذراً من نواقض الإسلام ومحافظة على التوحيد هذه مسألة وباب مستقل. المسألة الثانية النظر في فعل النظر في هذا الإنسان ما حكمه هذا نظر بتحقق شروط انتفاء موانع هذا باب آخر. والفريق الأول خلط بين الأمرين فقال إذا قلنا أن هذا كفر أو شرك فإن هذا مقتضى أن نكفر كل من يعمل به وهذا ليس بصحيح. فالبديل عنده ما هو قال هذا ليس بكفر ولا بشرك. هذا ليس بكفر ولا بشرك فأصبح كثيراً من الكفريات والشركيات عند الناس أشبه المعاصي التي دون الشرك فلذلك توهن وضعف عندهم فهم التوحيد وجاء فريق آخر فقال كل كفر أو شرك فإنه يقتضي بلا ريب تكفير صاحبه وهذا أيضاً غلط وهناك من الأمثلة ما يوضح هذا بجلاء عمار بن ياسر كما ورد في بعض الآثار لما أخذته قريش وأكرهته على قول الكفر قاله أو لا وتكلم في النبي عليه الصلاة والسلام أو لا والكلام في النبي وذم والطعن في الإسلام كفر ولا ليس بكفر كفر أنت الآن ما تنشغل بفعل عمار أنت تنظر هذا الفعل الآن كفر أو لا هل تقول أن هذا الطعن في الدين ليس بكفر خوفا على فلان أو فلان من أن يقع عليه حكم الكفر ما يجوز لك أن تصنع ذلك لأنك لو قلت أن هذا الأمر ليس بكفر وحنت الدين يجي إنسان فيطعن في الدين ويقول هذا ليس بكفر ويجي إنسان يعبد القبور ويقول هذا ليس بشرك ويجي إنسان ينقض الشريعة ويشرع من دون الله ويقول ليس بشرك ففتح باب الشرك على مصرعيه والكفر على مصرعيه ووهنوا هذا الأمر باعتباره من المعاصي التي يدون الكفر والشرك وهذا غلط بلا ريب وتغيير لمعنى التوحيد وتبديل والعياذ بالله. فأنت تقول ما فعله عمار كفر وشرك لا جد لكل لأي إنسان أن يفعله. ومن فعله من فعل هذا الكفر والشرك فهو في النار بلا ريب. لكن لما تأتي لعمار تستثنيه بحكم الشرع لا ولا بالهوى؟ تستثنيه بحكم الشرع لأن الشرع عذره إلا من أكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان. أي من أكره على قول الكفر وقلبه مطمئن في الإيمان بالإيمان فهو معذور لكن من شرح بالكفر صدرا ليس بمعذور فما يمكن أن تأتي فتقول أن عمار معذور وفعله ليس بكفر ولا بشرق ما يمكن تقول هذا تقول لا الفعل في حد ذاته كفر وشرق وإلا لم استغربه عمار ولم استأذن النبي عليه الصلاة والسلام فيه ولا ما قال ما قال لكنه لكن فعله بلا ريب هو من الكفر والشرك ولم ينطبق الحكم عليه لأنه كان مكره وهذا معنى تحقق شروط وانتفاء موانع ولو أن الدعاء وطلاب العلم حذروا من الشرك والكفر المنتشر في العالم الإسلامي في عقائد كثير من العوام وفي المدائب الفكرية المعاصرة وغيري على أنه كفر وشرك مخرج عن الملة لو صنعوا ذلك لنفع الله بهم الخلق وابتعد أكثر الخلق عن هذه الشركيات الكفرية لكن إذا قلت له هذا المذهب ليس بكفر وعبادة القبور ليست بشرك وإنما المعافي متى يقوم العامي عنها متى يقوم فكثير من الناس انشغلوا بالحكم الذي سينطبق على العوام فضعفوا في, في الأمر فقالوا هذا ليس بكفر وليس بشرك فاختلط التوحيد بالشرك على العوام والتبس أمره الدين على الناس فالحكم على الفاعل غير الحكم على الفعل في بعض المواطن إذا لم تتحقق الشروط وتنتفيه الموانع. هذا يقول أرجو أن يكون الدرس لا يتعدى ساعة ونصف لعل هذا يسر إن شاء الله يقول هنا ذكرتم أن أهل البدع عندما يقولون نحن نحتاج إلى ترقيق قلوب الناس فنجمعهم على ذكر واحد فهذه بدعة هو كما ذكر الإمام الشاطبي أنهم يقولون نحتاج إلى ترقيق قلوب الناس ونحتاج إلى نشاط ونحتاج إلى نشاط هذه أمور نفسية وهمية ما يمكن أن تتصور أن الشريعة ستنزل لترتيب هذه الأوهام ترقيق القلوب ورد في الشريعة أليس كذلك؟ ألم يكن في الصحابة بكاؤون ألم يكن فيهم زهاد؟ ألم يكن فيهم أناس يزدادون إيماناً ويزدادون حسنةً وعملاً ويزدادون خشيةً لله ألم ترقق قلوبهم أليس ذلك بكافل لا شك أن ذلك كافل ومن فتح قلبه لهذا القرآن وخشي الله رقق الله قلبه ليس بحاجة إلى طرق غير مشروعة يقول هنا هل بعض الدعاه الذين يريدون ترقيق قلوب الناس ودعوتهم فيقولون نخرجهم معنا للدعوة ونفصلهم عن دنياهم ثم بعد ذلك تؤثر الدعوة فيهم هل هذا من البدع؟ أي طريقة في الدعوة للتأثير على الناس بيان الحق لهم وتربيتهم على السنة كل هذا مشروع بشرط أن لا يداخله البدع وليس عزل الناس عن دنياهم ليس هذا وحده بدعه أنتم الآن جئتم في المسجد هذا وجمعتوا أنفسكم وتركتم كثير منكم ترك مصالح كثيرة له تركت دنياك وراء ظهرك في هذه الساعة وجلست ولذلك لو انشغلت بدنياك ما جلست مثلا مجالس الذكر ولا تعلمت العلم فكون الإنسان ينشغل عن الدنيا فترة من الفترات ويجعل وقتا خاصا للعلم أو لبعض العبادات هذا مشروع لا شيء فيه لكن إذا خلطه أمور غير مشروعة كأن مثلا يربطه بمنهج غير شرعي فيأخذه مثلا يعتكف ممكن واحد يقول تعال اعتكف في البيت عشان تتأثر بالدعوة تأثر بالعلم الاعتكاف في البيت ليس بسنة فهنا يدخل الابتداع أو قال مثلا تعال واخرج مثلا من السنين أو من الشهور كذا وكذا ويضع له مثلا ترتيبا خاصا بمثل هذا النوع ويدخل فيه من البدع فلا شك أنه واضح أنه تزيد على الشرع والنبي عليه الصلاة والسلام ربَّ أصحابه وعلم الناس في صورةٍ جليةٍ واضحةٍ معلومة من قرأ سيرته في مكة وسيرته في المدينة ظهر له ذلك بجلاء عليه الصلاة والسلام يقول هنا هل ما نراه اليوم من خط الخطوط في المساجد لتسوية الصفوف ما حكم ذلك فيما أحدثه الناس لحاجتهم ما دام من معنى يرجع إلى أصله وتسوية الصفوف دون أن يكون يعني ملزماً ودون أن يقول عنه أنه سنة من السنن وإنما يجعل للناس ترتيباً في المسجد بحيث يصطفون في الصفوف فأرجو أن لا يكون به بأس زخرف بالآيات اللي يكتب بسم الله بالطريقة ذي الملتوية بحيث ما تدري من فين تبدأ. تقرأها ما في في المسجد أنا يعني أنا أبشر بأصبعي ما تدري من فين تقرأها من اليمين ولا من الشمال ولا من الأسفل ولا من فوق واضح أن هذا عبث بالقرآن فينبغي أن تكون الأمور محققة لمقصد الشارع بعيدا عن العبث والتعمية يقول هنا ساق المؤلف الكلام على الطواف على القبور هنا يقول ليس طريق الطواف على القبور ليس طريقة مخترعة فقد سبق إلى ذلك أقوام نوح وغيرهم وكيف تدخلها البدعة؟ من يذكر الجواب؟ من يجيب؟ يقول هنا يستشكل السائل يقول الطواف على القبور ليس طريقة مخترعة الآن رأس البدعة الشرك فلازم تطبق عليه التعريف تعريف البدعة شو؟ طريقة في الدين مخترعة فيقول الطواف على القبور ليس طريقة مخترعة فقد سبق إلى ذلك أقوام نوح وغيرهم فكيف تدخل البدعة وكذلك الشرك يقول فقد سبق إليه إبليس وغيره فمن يذكر الجواب؟ فضل أحسنت هي مخترعة كونها قديمة عملها إبليس أو عملها قوم نوح المشركين لا يعني أنها ليست مخترعة الأصل في البشرية ما هو؟ الأصل هو التوحيد فهي طريقة مخترعة نعم يقول هنا نريد أن نعلن لجماعة المسجد مسجده يقصد عن قيامنا بإفطار في المسجد لمن أراد أن يصوم يوم الاثنين وذلك من أجل حث الناس على صيام الاثنين والتواصي بالحق فهل في هذا الأمر محذور شرعا؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا حث الناس على الخير لما يأتي إنسان ليصوم فتحقق له أو تعينه على إفطاره سواء كانوا أحادا أو جماعات فلا بأس بذلك بل أنت إذا قصدت إلى النية الصالحة فأنت مأجور هذا ليس فيه شيء كأنك دعوت الناس ففي بيتك فجعلت لهم إفطارا يقول هناك نصوص عن شيخ الإسلام يذكر فيها أن علم الكلام منهم محمود ومنهم مذموم وعلم الكلام المذموم هو الكلام بالباطل في اسماء الله وصفاته ولكن علم الكلام بمعنى الجدال والدفاع عن العقيدة عقيدة السلف بالأدلة العقلية الصحيحة فهو حق ومحمود أنا لا أذكر هذا التفصيل في كلام شيخ السلام من التيمية فلو أن السائل ذكر ما يدل على كلامه لكن المعلوم أن الشيخ السلام من رحمه الله يذم علم الكلام الذي هو المنهج الذي ابتدعته الفرق في دراسة أمور العقيدة يذم ذلك وقد بين ذلك في كتابه الرد على المنطقيين والرد على الفلاسفة وغيرهم ولا شك أن إدخال الفلسفة في الدين إدخال الفلسفة في الدين من الأمور التي أفسدت مفاهيم الناس الدين هذا واضح وجلي عقيدة صحيحة وشريعة حاكمة وأخلاق نبووية الإسلام هذا واضح في كل مجالاته فإدخال الفلسفة أو ما يسمى المنطق أو تراث اليونان أو مناهج الغربيين أو غيرها في دراساتهم إدخال ذلك على الدين كلهم من المناهج المذمومة وشيخ الإسلام الميتمية ذم علم الكلام في مواطنة كثيرة معلومة يقول هل يعتبر تصنيف القرآن على أساس المواضيع لكي يمكن الرجوع إليه في حال الرغبة مثل كتاب تفصيل القرآن هل يعتبر هذا من البدع؟ لا هذا لا يعتبر من البدع لأنه يلحق بكل علم بيّنه السلف في حفظ القرآن كجمع القرآن وتفسيره وغير ذلك. يقول هل القنوت المستمر بعد صلاة الفجر من البدع؟ هذا الذي يظهر لي في أنه من المسائل الخلافية الفقهية المذكورة بين أهل العلم. هذا يقول أرجو الإعلان عن المحاضرة التي ستقام يوم الخميس القادم في هذا المسجد لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي عميد كلية الدعوة وصول الدين بعنوان منخصال الجاهلية للأهمية وجزاكم الله خيرا مندوب الدعوة في الإسكان هذا يسأل عن صلاة التراويح وهي مسألة مشهورة معلومة هل تصلى مثلاً إثني عشر ركعة إحدى عشر ركعة أو تصلى كما كان يصلي بعض الصحابة يتم العشرين مثلاً هذه مسألة من المسألة بين بينها العلم فمن صلى إحدى عشر ركعة فتلك سنة كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ومن صلى متابعاً لبعض اجتهادات الصحابة فذلك أيضا لا بأس به نعم يقول هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إن الطرائق الدين تنقسم إلى ما له أصل في الشريعة ومنها ما ليس له أصل فيها فهل المؤلف يقصد ما ليس له أصل في الشريعة أي البدع أم ماذا يقصد من ذلك من يجيب على هذا السؤال نعم يقصد أحسنت يقصد البدع إذا قال ليس له أصل في الشريعة يقصد البدع والمقصود ما له أصل في الشريعة معتبر عند أهل العلم العارفين بالسنة والعارفين بالنصوص الشرعية أما إذا جاء الجهل الذي لا يعرف النصوص الشرعية فزعموا أن ذلك أصلا له في الشرع أن له أصلا بحديث واهن أو ضعيف أو بحديث واهن أو بالأحاديث الضعيفة أو بالأحاديث الموضوعة فإنه لا يعني أن له أصل لأن أصله حينئذ فاسد يقول هل يشترط للتسمية للبدعة أن تكون حالاً حالة مستمرة وداوما عليها أي إذا فعلها مرة واحدة فقط هل تسمى بدعة من يذكر الجواب على هذا تفضل. أحسنت من شروط البدعة أن تكون طريقة في الدين فهذا الذي فعلها مرة ثم تركها لا يعتبر فعله بدعة لذلك لأنه ترك يعني ليس هناك شيء تحكم عليه ما في هناك صورة ثابتة تحكم عليها لكن إذا كانت طريقة في الدين فمعنى أنها مستمرة فأنت تحكم على أمر بين تراه وتحكم عليه أما إذا فعله مرة ثم تركه فإنه لا حكم له يقول ما هو الدليل على أن من استحل معصية كفر وهل يقصد بها المعاصي الكبيرة أم أي معصية من يذكر الجواب على هذا السؤال تفضل. أحسنت بارك الله. فيك من استحل أمراً معلوماً من الدين الله عز وجل قال حلال فقال حرام هو حرمه أو قال الله عز وجل عنه حرام ثم قال هو أي الإنسان عنه حلال فإن هذا معصية استحل لها الإنسان وقد حرمها الله أو حرمها وقد أحلها الله فهو حينئذ مكذب للقرآن مكذب للمعلوم بالدين ومكذب للقرآن والسنة والمكذب للقرآن والسنة كافر والعياذ بالله يقول هنا تقام في نفسي هذا اليوم درس في وصول الفقه لفضية الشيخ موسى القرني وذلك بعد صحة المغرب إلى العشاء فالاقتراح لو نقل الدرس إلى نفس المسجد ويقول أيضا لو سمحت وتكرمت بذلك وأغلب الإخوة في المسجد المذكور أقرب إليهم آه. ما رأيكم في هذا فضاعتكم ردت إليكم طيب يقول يا ليس يكون الدرس لمدة ساعة واحدة آه. ما رأيكم هذا جزاه الله خير يعني ما يلام اسمعوا ماذا يقول يقول لأن عندنا عمل حتى قرب العصر وبعد العصر درس وبعد المغرب درس في أصول الفقه وبعد العشاء هذا الدرس فنقول أعانك الله وجزاك الله خيراً وكثر الله من أمثالك هذا مثابر مجد يقول ذكرتم أن أهل البدع ابتدعوا في الأصول والفروع وأشكل علي قولكم هذا أي كما سبق يبتدعون في التوحيد ويبتدعون في العبادات ويبتدعون في مسائل الفروع أي نعم يعني الابتداع كما سيأتي كلام المصنف أنه ابتداع يقع في كل ما يتعلق بالخطاب الشرعي الدرس القادم إن شاء الله هو في البدعة التركية في البدعة التركية وكيف تدخل في الحد المذكور عند المصنف وهي بتمامها يتم الكلام في تعريف المقصود بالبدعة وسيظهر لكم كيف أن البدع تدخل في جميع ما يتعلق بالخطاب الشرعي يقول لو تكلمتم رحمكم الله بكلمة بسيطة في التحذير والتنبيه من عيد الكريسمس وعقم المشاركة فيه والتهية والتهنية للكفار به هذا ما تكفي فيه الكلمة البسيطة لكن فيه فتوى مشهورة لأهل العلم خذوها وتعلموها وبينوها للناس فإن تهنية الكفار بأعيادهم أو المشاركة فيه مما نهى الله عز وجل عنه وهو من الدخول في ولائهم في بعض الصور المنكرة والعياذ بالله يقول ورد من السلف ورد عن السلف أنه منذ ورد عن السلف أنه لا يجمع بين إدامين من الطعام في غداء واحد هذا كون بعض الناس سيأتي معكم في البدعة التركية كانوا بعض الناس يقتصر على بعض أنواع الأطعمة طلب للصحة والنشاط أو عدم الإسراف لا بأس بذلك لكن بشرط ألا يحرم ذلك على نفسه وأما النظر في مسألة المطاعم وما ينبغي فيها من الترتيب الشرعي فهذا باب واسع كما هو معلوم ولعل الوقت الآن قارب على الانتهاء كم بقي من الوقت خمس دقائق مسألة ترتيب الأطعمة الشرعية هذا كل إنسان يعود له النظر فيه بحيث أنه يجافي في ذلك الإسراف لا يكون لا يكون مسرفاً وأيضاً أن يجتنب كثرة الأكل وما يترتب عليه لأن قال الحكماء أن أكثر ما يوقع الناس في الأمراض كثرة الطعام. بل قال بعضهم ما أهلك السباع في البرية إلا كذرة إلا الأكل فكذرة الأكل هي من صفات الدواب فبني آدم يأخذ من الأكل ما يحتاج له ولا يكثر وكذلك كانت كان عمل أهل الصلاح والخير والعلم ومن راجع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وجد في ذلك خيرا كثيرا فالمقصود أنه يأكل بقدر ما يحتاج يأكل بقدر ما يحتاج ولا يكثر من ذلك هذا فيما يحتاجه وأن لا يحرم على نفسه نوع من الأطعمة بل يأكل كما قال الله عز وجل يا أيها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا لكن عليكم بمراجعة ما كتبه ابن رجب في شرح الحديث الصحيح ما ملَأَ ابن آدم وعاءً شرًا من بطنه، فقد ذكر في ذلك كلاماً نفيساً، ولا شك أن الشريعة أمرت بترتيب ذلك كله، ترتيب أمر الطعام والشراب والمنام بحيث أنه يتحقق للإنسان فيه المقاصد الشرعية والمقاصد الصحيحة، فذكر بحوثاً كثيرة على هذا الحديث، لا شك أن فيها نور النبوة. وفيها ما علم من حكمة الأطباء في ترتيب الأغذية وما ينفع الإنسان وكثرة الشبع الشبع والإسراف تحريم الإسراف في الطعام والشراب واللباس وغير ذلك وأن الإنسان ينبغي أن يخرج من سلطان بطنه. شوفوا لاحظ العبارة هذه حتى كانوا يقولون في بعض التراجم لبعض أهل الفضل يقولون وكان إنسانا خارجا من سلطان بطنه. يعني كأن البطن سلطان. يؤثر على الإنسان يعني المؤثرات على الإنسان كثيرة الشيطان آه, شياطين الإنس آه, الشهوات ومن الصلاطين المؤثرة سلطان البطن هكذا يعبرون عنه لأن بعض الناس عند سلطان بطنه لا يملك نفسه فكان يقولون في بعض التراجم كان خارجا عن سلطان بطنه ولعل هذا مما يشير إلى أن بعض السلف ما كان يكثر من الطعام وهذا باب لا نطيل فيه يعرفوا أهل أهل الطب ويعرفوا من راجع عليكم بمراجعة هذا الحديث فإن من ضبط أمره في هذا فقد أفلح في خير كثير في حياته وفي صحته وفي فطنته حتى في الفطنة والعلم والفقه والذكاء هذا يؤثر عليه تؤثر عليه سلبا كثرة الأكل قالوا إذا أكثر من الأكل شرب أكثر الشرب وإذا أكثر من الأكل والشرب أكثر الجماع وإذا أكثر من ذلك أكثر النوم فذهب وقته بين كثرة الكلى بين كثرة الشرب كثرة الأكل وكثرة الشرب وكثرة النوم وإذا كان من أرباب الكلام وقيل وقال بقية الوقت يذهب في الكلام والوقت ما هو هو اليوم واليومين والثلاثة ولذلك ينبغي للناس أن يتعلموا ما كان عليه السلف في الاعتقادي والأعمال والعادات والأخلاق، فإن هذا من الأمور المهمة التي تساعد الإنسان على الحكمة والفطنة وقوة الشخصية وأمور كثيرة جدا، ولعلكم تراجعون هذا البحث الذي كتبه ابن رجب في كتابه جوامع جامع جامع العلوم والحكم. وأكتفي بهذا المقدار وأصلي وأسلم على عبدي ورسولي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين